بسم الله, بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك يا أيها النبي لم ما أحل الله لك ات والله غفور رحيم الله غفور رحيم قرب الله لكم تحله ايمانكم قرب الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وهو العليم وَإِذْ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا اللهم من ينبغي الله تدعوه واعرض عنه فلما نبأ به قالت من انباك هذا فلما نبأ به قالت هذا قال نبأني العليم الخبير فقرصعت قلوبكما إن تتوبى إلى الله فقرصعت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل اصْغَ لِفِئَةِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ أَسَرَّ رَبُّهُ إِنْ قَلَّقَكُنَّ من كل مسلمات مؤمنات عشر الضروء قل فكن أن يردله أزواجا خيرا من كل مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات وَنِتَاتٍ ثَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ يا أيها الذين آمنوا كوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وقودها الناس والحجارة عليها لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون جاء الذين كفروا لا تعتذروا اليوم جاء الذين كفروا لا انما تجزون ما كنتم تعملون انما تجزون ما كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم قوم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا اهل من ننينا امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا نسع ربكم ان يكثر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم وَمَا آوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَلَا آوَاهُمْ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ, المصير وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله مثلا للذين كانت تحت عدين من عبادنا صالحين فخاناتهما كانت تحت عدين من عبادنا صالحين فخاناتهما فخاناتهما فلم يغني عنهما من الله شيء وقيل ادخلوا النار مع الداخلين فخاناتهما فلم وَمَا مِنَ الضَّعِيفِ شَيْءٌ وَقِيلَ الْقُلَنَّا رَمَدَ الدَّاخِلِ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ بِنِي لِي عندك بيتا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي من فرعون وعمله وضرب الله مثلا للذين آمنوا رأت فرعون إذ قالت رب للي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من, وعمله ونجني من القوم الظالمين ونجني من فرعون وعمله 118. ونجني من القوم الظالمين 119. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه 110. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وصدقد بكمات ها ووك به وصدقد بكمات رها ووك به ووكت من الكتي